عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم منكم شقاق أيصيبكم مثلما أصاب قوم نوح مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط من قوم دائد واستغفر ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفق وكثيرا مما تقول وان ما لنراك فينا ضعيف ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز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 إِنَّ شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما الرشيد يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار فاوردهم النار وبئس يرد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس رفت المرفود ذلك من عبائ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 وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم وشديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس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 فلا تكون في ميراث مما يعبدون أولاما ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإن لم وفّهم نصيبهم وإن لم وفّهم